بسم يرقوم امم لنا الذين يعملون صالحات ان لهم اجرا حسنا ماكفين في ابدا مَا كِتَبْنَا فِي يَبَابِهُمْ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ ولدا رجوم من اذ 117. لمن أظلم ممن افترى لله كذبا 118. وإذ اعتذلتوهم and mm u -hmm. وكذلك قاعد فونا المترجم <تصفيق> للقناة na ma وَقُلِ الْحَكُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءُ dan shara يحلون فيها من أساغر من ذهب ويلبسون ثيابا وي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء وَبِذِي نَبَتُ الْأُضُفَ tan la اتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عظم بئس لله I ah.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 o ma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 فت فَئ النَ س الحود وَما سَ إ الشَّ 118. واتخذ سبيله في البحر عجبا 119. قال ذلك ما كنت 129. قال هذا فراق بيني وبينك 120. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أع... bs ba 12. وكان تحته كنز لهما 13. Ynna mek'nna lahu fi'l ardu Wa'atayna'u min kull sababan Fa'atb'a sababan إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حميئة ووجد عين Once they're now cool What's that? a 재미edig... go كان وعد ربي حقا Qel <todd> hal عبطت أعمالهم فلا نقيم ما من في <تصفيق> دبح ب ت ب